قل إنما هو إله واحد وإنني بذيء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسرون أنفسهم فهم لا يؤمنون، ومن أظلم من من ترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون.